والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 لُلْكَبِيرِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنُ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ مَلا يُقضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ وَلا يُخَفَّفُ وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ من عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّ تذَكَّر فيِيهِ مَد تَذَكَّرَ وَجَ أَكُم النَّفد فَذوق فَنَالِ الظالمِينَ مِن الصد إِ الله عَالمُ غَيبِ السَّموَاتِ والالْأَ